الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقلنا إن الخبر إما أن يرد إلينا بطريق واحد أو بطريقين أو بثلاثة أو أكثر من ثلاثة بطرق كثيرة حيث أن هذه الطرق من قثرتها تحيل العادة تواتؤهم على الكذب قلنا إن الثلاثة الأول هم الآحاد أما الأخير فهو المتواتر وتكلمنا عن المتواتر في في الدرس الماضي أما اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الآحاد الآحاد ثلاثة أنواع قلنا الأول ما ورد إلينا بطريق واحد أو من فرض بروايته راو واحد وهو الفرض أو الغريب الثاني ما لم تقل رواته عن اثنين وهو العزيز ما لم تقل الرواة عن اثنين أو مروه اثنان بشرط وجود ما لم تقل الرواة عن اثنين بشرط وجود الاثنين ولو في طبقة واحدة الغريب أو الفال الغريب أو الفال الثالث وهو المشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر. ثلاثة فأكثر طيب ثلاثة فأكثر بعضهم يقول ما لم يبلغ حد التواتر بعضهم يضيف ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر هل أنا في حاجة إلى هذا القيض؟ هل أنا في حاجة إلى هذه الإضافة؟ هل أنا محتاج إلى أن أقول ما لم يبلغ حد التواتر <تصفيق> نعم <تصفيق> ماشي ولذلك احترز منه فأنت تراه يعني فأنت ترى أننا في حاجة إلى هذه الإضافة مم. أكيد مم. يعني موافق يعني طب حد شايف ان هي مش... لا نحتاج اليها ها ما انتش فاهم السؤال اصلا لسنا في حاجه اليها لما ايه الزكاه صح تدخلت في سكة تانية امم كنا يا اخواني نحن قلنا ان الخبر إما أن يكون متواترا أو احادا أليس كذلك وعرفنا المتواتر ثم إننا قلنا إن الأحد أنواع أنواع ثلاث الأول الفرض أو الغريب الثاني العزيز الثالث المشهور وعرفنا كل واحد منهم ثم في تعريف المتواتر قلنا ما رأوه ثلاثة فأكثر هل نحن بحاجة إلى أن نقول ما لم يبلغ حد التوتر؟ نحنا عرفنا المتواتر أولاً، ثم قلنا أن هناك قسمة أخرى، شيء قاسم للمتواتر، وهو الأحد، ومن أنواع هذه الأحد المشهور. فالمشهور من الأحد، فقطعاً لن يكون متواترا طيب، لذلك إن لم تضف هذه الإضافة، فلا يعني فلا عليك. نحن نتكلم في أفراد الأحد. فليس علينا أن نحترز من المتواتر الذي هو قاسم الأحد طيب إن تكلمنا عن المشهور نحن قلنا أن المشهور شروط ما هو المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر يعني ينفع ثلاثة يصح أن يكون أنت يكون من رؤية ثلاثة أو أربع أو خمسة طيب ال إذا دخل عدد الأحد تداخل مع عدد المتواتر يصح أن يكون المتواتر من روات رواته أن يكون من روات أربعة أو من روات خمسة يجوز آه يجوز مشكلة يصح يعني طيب ما الفارق إذا تحكمت إلى العدد فحسب العدد فقط العدد فقط أربعة أو خمسة أو سبعة كيف أميز هذا أحد وهذا متواتر هذا مشهور وهذا متواتر قلت لك إن المشهور يصح أن يكون من روية أربعة وصح أن يكون من روية خمسة وكذلك المتواتر يصح أن يكون من روية أربعة ومن روية خمسة فما الضابط الذي يفرق بين عدد المشهور وعدد المتواتر الآن؟ أن, أن يستحيل تواطئهم على الكذب أحسنت الضابط أنا قلت يعني العدد ليس هو الضابط وحده العدد له ضابط آخر أو له وصف آخر قلت أننا إن طارة نقبل حديث الأربعة ونقول أنهم تواتر إذا استحال تواطئهم على الكذب وأحياناً نرد حديث العشر والعشرين إذا لم تحل العادة أن يتواطئوا على الكذب فالعشرين إن لم تحل العادة أن يتواطئوا على الكذب فما يكون؟ سيكون ايه سيكون احادا سيكون مشهورا واضح الكلام انا اريد ان نفرق فقط بين المشهور وبين المتواتر اذا تساوى في العدد ما الضابط الذي نفرق به بين المشهور وبين المتواتر العشرة قلت احيانا تكون مشهورة يعني خبرها يكون مشهوراً وطار يكون متواترا فما الضابط؟ تكلمت أنا في في الدرس الماضي عن المتواتر وقلت أننا طار نقبل خبر العشر ونقول أن أنه متواتر وطار نرده ونقول أنه ليس بمتواتر قد يكون صحيحا ولكنه إيه؟ لم يتواتر إن لم يتواتر فهو أحد وأي نوع من أنواع الأحد؟ المشهور طيب الضابط الذي يفرق بين عدد المشهور وعدد المتواتر هو استحالة توطئهم على الكذب. بعض العلماء يفردون يقول ما أفاد العلم فهو المتواتر وما لم يفد العلم فأحد يعني هو يعبر بالنتيجة والغاية سمرت المتواتر أنه يفيد العلم الضروري فأنت تشعر أن فيها دور يعني أنا إذا كنت عايز أعرف أصلا أنه متواتر أو ليس متواتر هيقول لي لو أنت عرفت أن هو أفاد العلم يبقى متواتر أنا أشعر أن هو أفاد العلم إذا كان متواترا أصلا أنتم فاهمين ماذا أقول طيب هو اللي لم يكن واضحا فلا ضير عليه طيب إيه؟ الكلام سهل مش أغلبكم فاهم... يفهم إن شاء الله أليس كذلك فرحونا كده هم هناك فرق بين ما يفيد العلم الضروري وما هو صحيح. هناك فرق بين حديث صحيح يجب به العمل سواء في العقائد والأحكام وبين حديث هو متواتر أفاد العلم. أفاد العلم وهو صحيح فقط هذه لا تفرق عند أهل السن. ولكنها متى تفرق؟ عند المبتدع فقط عند المعتزل هم الذين فرقون بين ما أفاد العلم وبين ما يعني ما لم يفد العلم يفرقون في الاحتجاج في العقائد يقولون لا نحتاج في العقيدة إلا بما أفاد العلم وما هو صحيح حتى إن كان في الصحيحين فغايته أن نعمل به في الأحكام ولا نعمل به في العقائد فيقولون هو يفيد العلم والعمل على المتواتر ويقولون على الأحاديث الصحيحة الأحاد أنها تفيد العمل فقط طيب بعض أهل العلم يعبر عن المشهور بالمستفيد يقول بدلا أن يقول المشهور يقول المستفيد وهما مترادفين يعني المترادفين بعض أهل العلم يفرق بينهم، لكن أنا أقول لك إنهم مترادفين. المشهور مستفيد سيا، لا فرق. بعضهم يقول أن المتواتر، عفواً المشهور أخص، وبعضهم يقول أن المستفيد الأخص، وبعضهم يفاجئك أن المستفيد هو مستوى طرفة، طرفة إسناده، يعني أن تكون عدد الرواه واحدة في كل طبقة. وبعضهم يقول لا هذا هو المشهور وليس إيه المستفيد. لكن أقول لا طائل من ورائها يكفيك أن يعني تعرفها فقط يعني أنا بعض أهل العلم أطلق المستفيد بهذا المعنى لكن أقول لك إن المستفيد والمشهور بمعنى واحد ومن يفرق يفرق على هذا النحو كيف يفرق يقول أن المستفيد هو مستوى طرفا طرفة اسناد يعني كل طبقة مثلا فيها أربعة من من أول الصحابي لحد إيه لحد المصنفين بعضهم يعكسها يقول لا هذا هو المشهور وبعضهم يقول هذا أخص من هذا وهذا أعمل طيب مثال للحديث المشهور يا أخوانا هذا إيه إيه أبغض الحلال عند الله الطلاق هذا الحديث توفرت فيه شروط المشهور؟ الحديث هذا منكر أصلا؟ أحسن تضعيه هو معنى أن الحديث المشهور هو لابد أن يكون المشهور صحيحا؟ أحسن لا يلزم من كونه مشهورا أن يكون صحيحا فلما قلت أنه منكر؟ هو عشان منكر من ينفعش يبقى صحيح؟ يبقى عفواً يبقى مشهور؟ طيب الحديث ذات مشهور فعلا لكن هل توفرت فيه شروط المتواتر هل رأسه لاسف أكثر لا لم تتوفر فيه شروط المشهور ولكنه يعني مشهور بمعنى المنتشر بالمعنى العام وده دخلنا بقى في التفريق بين نوعين من أنواع المشهور المشهور الصلاحي وهو الذي مضى والمشهور الذي هو بالمعنى اللغوي للكلمة بمعنى المنتشر بمعنى المتكرر كثيرا المنتشر بين الناس فهذا الحديث منتشر بين الفقهاء منتشر جدا لا تفتح كتابا من كتب الفقه إلا وتجد هذا الحديث مدونا فيها افتح كتاب من كتب الفقه كده في باب الطلاق هتلقى الحديث ده مع انه ايه منكر زي ما اخونا بيقول طيب هل له ثلاثة طرق فأكثر لا تبدأ ينفع مثال على الحديث على المشهور انه هو مشهور الغير اصطلاحي الغير اصطلاحي تبعوزين بقى مشهور اصطلاحي اقول آه ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء او من الناس انما يقبض العلم بموت العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الحديث ده من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ورواية أبي هريرة ورواية عائشة كم واحد من الصحابة في الطبقة دي في طبقة الصحابة ثلاثة في بعض العلماء يعني لو فتشت ممكن تلاقي أكتر من كده لكن احنا عاوزين الحد الأدنى للمشهور كم؟ أنا ذكرت كامل وقت ثلاثة الثلاثة من الصحابة دولت تحتهم برضو تابعين على الأقل كل صحابي يروى عنه تابعي طيب يكفيني أن في طبقة الصحابة وهي أقل الطبقات عددا فيها إيه؟ ثلاثة من الرؤى فهذا ينطبق عليه تعريف المشهور أنه ما رأوه ثلاثة فأكثر ينطبق طبعا طيب الحديث المشهور لابد أن يكون له ثلاثة طرق على الأقل الغير الاصطلاحي لابد أن يكون له ثلاثة طرق لا يلزم يصح أن يكون له طريقاً واحدا. يصح أن يكون له طريق واحد طيب يصح أن يكون له طريقان. يصح أن يكون له ثلاثة فأكسر بل يا صح أن لا يكون له طريق أصلاً ولا طريق. زي إيه؟ في حديث منتشر جداً بين الناس على إنه حديث. حديث. حديث الدين المعامل. حديث صحيح؟ الحديث ده أنا حاولت أفتتش عليه حاولت أفتتش عليه كذا يعني ما لم أجد له إسناد قط غايت يعني يعني أبعد من ذكره يعني أبعد مصنف وجدته فيه زل هذا الحديث ترى في الجابرتي ده أعرفينه إنه هو يعني أيام الحملة الفرنسية كده أو أيام محمد عل يعني ألف وثمانمية قرنين بس إن الزمن يعني حديث جديد يعني لسه جديد لسه آه وبين عليه مصري يعني وبين عليه إنتاج مصري فسبحان الله بعض ال ال الجماعات المعاصرة يعني إيه كان هذا الحديث هو دستورهم يعني كان هو ديدنه أذكر قديما يعني كان بعض دعائتهم يكلمني ويسألني فيقول لي وانت عارف إن الدين إيه فقلت له نصيح أنا عارف إن الدين نصيح ندي النصيحه ديت عكس ما هاجم بالظبط هو مش كده مش عايزين تنصحوا ما عايزين ايه نتفق كده في الـ يعني الـ ده اللي اعرفه من ال40 نوويه ايامها انا كنت فيه. لكن قال لي لا لا دي مش النصيحه الدين ايه الدين المعاملة كان الدين المعاملة هو ده اللي اصبح حديث ولا الدين هو ده اللي مش حديث طيب الحديث ده مشهور ولا مش مشهور مشهور على إنه حديث لكن في الأصل هو ليس بحديث ولا يوجد له اسناد أصلا وعلى هذا النحو تجد أمثلة كثيرة يعني ممكن تجد في حديث الناس أمثلة كثيرة يعتبرونها أحاديث وهي ليست بأحاديث طيب الحديث المشهور صحيح أم ضعيف حجة أم غير حجة أنا أجابت قريبا فضل منه الصحيح ومنه الضعيف والعبرة ليست بالعدد هو كل الأحد يا إخواني الأحد منه الصحيح ومنه الضعيف أما المتواتر فكله كله صحيح ديتها ببالل من شأنه المتواتر دي يعني حاجة فوق الصحيح ده يفيد العلم يعني أنا الصحيح ديت أنا أقوله يفيد غلب تظن الأقدم عد غلب الظن دي وافاد العلم أفاد اليقين ماشي، فالمتواتر ما فيش اسمه صحيح وضعيف لا هو حاجة فوق الصحيح ماشي. فصحيح وضعيف دي تقولها فين في الأحاد الأحاد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا ليس بحسب عدد الطرق ولكن بحسب أوصاف الرواب ممكن يكون غريبا ليس له إلا سند واحد ويكون صحيحا وقد يكون مشهورا له طرق كثيرة وهو مع ذلك ايه ضعيف أو مجزول طيب السهل المشهور كلام سهل خالص مش سهل المشهور وكذلك يعني إن شاء الله كل أصول الحديث ستكون سهلة إن شاء الله يعني لن نمعن أو لن نغل كثيرا فيما يشق علينا يعني. طيب العزيز هو بس اقول لكم ان في بعض الكتب المصنفة في المشهور في كتب مصنفه في المشهور زي ايه زي المقاصد الحسن مثلا بتاع الثقاول الايه القرر لا لا انت دخلت كده في كتب المتواتر ده ده ايه ده ده السيوطي انت رأيته رأيته ماشي يبقى افتاني ستفيدني ان لو لو جبتلي الكتاب ده تبقى ايه افتاني تظن مش لم يحل لها من الاعراض ماشي تأتيني المرة القادمة وتقول لي انك رأيت الكتاب بعين ماشي طيب اللي عرفه في الكتب المشهورة في كشف الخفاء للعجلوني وفي كتاب اللي هو تميز الطيب من الخبيث لابن دايب على الشيباني الشهادة اللي أنا مش عاوز أسماء الكتب مش يعني إيه اللي أنا أقف عنداه لكن اللي أنا عاوزه إن هذه الكتب كلها مصنفة في المشور الاصطلاحي ولا المشور غير الاصطلاحي ده اللي أنا عاوز أوصله بس المشور الاصطلاح لا مش المشور الاصطلاح المشور غير الاصطلاح حتى من أسماء الكتب ال كتاب سخاوي اسمه إيه؟ المقاصد الحسنة في مشهورة على السن. ماشي؟ فهي كلها في الحديث المشهور غير الإصطلاح المنتشر بين الناس. لذلك ممكن تجد أحاديث ليست لها أسند أصلاً. طيب لو تكلمنا عن العزيز يا خلنا إنتو. إن فهمتم الكلام الذي أقوله فهذا شيء حسن ما عليكم من الكتاب الذي أدرسه وإن شاء الله يعني لو أنتم تنظروا إلى الامتحان والكلام دهوات فأنا لن أشق عليكم ولن أأتيكم بشيء لم تدرسه ماشي افهم ما أنا أقوله جيدا وهو يعني هو حسبك الآن لأن أنا ما عنديش أكتر من كده وما ومعرفش أكتر من كده والله إبراهيم ممكن تستعين بال أنا أنا نسمع إن إخوانك بيفرغوا على النت بيفرغوا الكلام ده على النت وفي شريات وفي الكلام ده برضو مرفوع كشريات أو دروس كده على النت طيب وهو سهل إن شاء الله يعني أنت فيك الخطوط العريضة إيه ممكن تراجع في كتب كثيرة منها الكتاب ده طيب كنا نتكلم عن العزيز ما هو العزيز مم. ما رواه اثنان او هو دوية الاثنين او ما لم تقل رواته عن اثنين بشرط وجود الاثنين ولو في طبقة واحد هتقولش ما لم تقل رواته عن اثنين فممكن يدخل في المشهور مثلا و... يبقاش في اثنين ما فيوش في اثنين مش هيبقى ايه عزيز هاب إن هو ثلاثة فأكثر هذا صح فيه أن تقول ما لم تقل رواته عن اثنين مش كده لكن أنا بحط قيد كده بس قيد صغير كده إن هو إيه بشرط وجود الاثنين ولو في طبقة واحد ماشي حتى لا تداخل مع المشهور الحديث العزيز مثاله زي إيه يا أخوانا في حديث مشهور جدا في الكتب غالب كل الكتب التي يعني تكلمت في العزيز ذكرت هذا الحديث العزيز إنما الأعمال بنيات إزاي بعمل حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حديث أنس وأبو هريرة أنس وأبو هريرة كم كده في طبقة الصحابة؟ اتنين طيب يقولك أنت بس لو تاخد حديث أنس كده هتلقى رواه عن أنس اتنين قتادة وعبد العزيز بن صهيب لو خدت حديث قتادة يقول رواه شعبة ومن شعبة ومن شعبة وعبد الوارث أظن طيب خدت حديث الآخر اللي هو حديث عبد العزيز بن صهيب أنا مادوينه عندي عبد العزيز ابن صهيب رواه عنه ابن علي وعبد الوارث حديث قتادة رواه عنه شعيب وسعيد ابن أبي عرب الشاهد عندنا كثيرة طبقة الصحابة فيها كم فيها اتنين أقل من طبقة الصحابة هتلاق فيها اكتر من اتنين لأن أنا بقولك لو ما حديث بس أنس هتلاقي مين قتادة وعبدالعزيز المصايب تابو أبو هريرة ما هو لي برضو تابعين روع عنه يبقى كده طب تابعينه هتبقى كام؟ أقل أقل يعني أكثر من من اثنين على الأقل يعني لكن الشاهد هنا في طبقت مين الصحاب طيب بعض أهل العلم قال أن العزة شرط الصحيح أي ما معنى هذه الجملة؟ العزة شرط للصحيح ما معناها ما معنى هذه الجملة؟ أحسن معناها يشترطون في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا يعني من شروط الصحيح عندهم أن يكون عزيزا بمعنى أنه لا يصح أن يكون الحديث غريبا أن يكون الحديث الصحيح غريبا وهذا وقالوا أن هو أنه شرط البخاري وأخطأوا فهو ليس شرطا للبخاري بدليل إيه يا أخونا يعني هو هو بيقولك إن كل الأحاديث اللي في صحيح البخاري كلها عزيزة عزيزة يعني إيه رواة اثنين في عكس طيب لو فتحنا أول حديث في البخاري هني الحديث إيه إنما الأعمال بالنية هذا أشهر الحديث التي يمثلون بها على الحديث الفرد أصلاً والغريب تبقى هترد عليه كده بأول حديث في البخاري طيب إلي البخاري كده من ناحية تانية وهات آخر حديث هتلقى حديث أبي هريرة حديث إيه؟ كلمة تاني خفيفة تاني على اللسان ثقيلة تاني في الميزان حبيبة تاني إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا الحديث أيضاً لم يروه إلا أبو هريرة من غرائب أبو هريرة من أفراد أبو هريرة أول حديث وآخر حديث في البخاري غرائب وأفراد إزاي بقى وده لا طبعا لو دخلت جوة البخارة الآن مليان ملان أفراد وغرائب لكن إيه نقول يكفينا نحن نرد عليه بأول حديث وآخر حديث إذن العزة ليست شرطا للصحيح كما توهمه بعض أهل العلم وظنوا أنه يعني شرطا للبخاري بعض العلماء زي وكر بن العربي لما احتجوا عليه بحديث إنما الأعمال بنيات قال قد خطب به عمر بن الخطاب على المنبر ولم ينكره عليه أحد ولو كان غريبا أو فردا أو لم يكون قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لردوا عليه هذا الكلام أصلا خطأ هو كل ما هو كلما صحابه يجيروا حديث الصحابة تردوا عليه لا طبعا هم مسكتوش عشان انهم إن سمر حديث قبل كده انما سكتوا لان خبر الواحد عندهم حجة وكلام وخبر عمر بن الخطاب عندهم حجة واقبلونه منهم ثم انه اذا كان قد خطب به عمر بن الخطاب فهل خطب به على القمة الراوي عن, عن عمر وهل خطب به الراوي عن على اللي هو محمد بن إبراهيم وهل خطب به الراوي عن محمد بن إبراهيم اللي هو يحيى بن سعيد ثم انتركنا حديث عمر هل وقع نفس الأمر مع أبا هريرة فكلامهم مردود يعني طيب فليس شرطا في الصحيح فضلا يكون شرطا للبخاري أو ليس شرطاً للبخاري فلابد أن يكون شرطاً للصحيح. طيب آه... الغريب أنا أوزن إن ننهي الأحد النهاردة لكي ندخل في بحث الصحيح لأن إحنا كلنا إذا وجدنا نتكلم في الصحيح والضعيف فأعرف أو فعلًا أننا قد بدأنا الكلام على أصول الحديث آه... الحديث الغريب ما هو الغريب؟ ما تفرد بروايته راو واحد. من فرد بروايته راو واحد. هذا هو الغريب. مثال نفس المسألة اللي إحنا لسه يلنو الواد. عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنية. دا دا مش غريب في طبقة الصحابة بس دا في كم طبقة؟ ثلاثة طبقات بعد. بعد. ثلاثة بعده وأربعة بيه. ثم تواتر بعد ذلك تواتر بعد يحيى بن سعيد تواتر يعني رواه مئات مئات بالمعنى الحرفي يعني مش طيب هذا التعريف هو تعريف الفرد هو تعريف الغريب اسمه الفرد المطلق لأن هناك نوع آخر من الفرد أو من الغريب اسمه الغريب النسبي طبقة عمر بن الخطاب ليس فيها إلا عمر وطبقة علقمة ليس فيها إلا علقمة وكذلك محمد ابن إبراهيم وكذلك من تحت طيب أوقاتي بأعندي حديث له صحابية له طريقان ومع ذلك أحكم بأنه بأنه إيه غريب هذه الغرابة ليست غرابة مطلقة إنما هي نسبية وتكون نسبية أي نسبة إلى شيء آخر نسبية يعني الغرابة هنا ليست منصبة على الانفراد على سبيل الإطلاق إنما هو انفراد مقيد مقيد بالنسبة, إما بالنسبة لبلد معين أو لشخص معين أو لوصف معين يعني مثلا لو قلت لكم أن هذا الحديث لم يروه ثقة إلا مالك. ماشي؟ أو قلت لكم ما ما تفهم من هذه الكلمة؟ رواه روات آخرون ولكنهم ضعاف. هل هنا تفرد مطلق أم تفرد نسبي؟ نسبي تفرد بالنسبه الوصف الإيه الثقة. وجود الثقة هنا شيء غريب. تفرد ثقة به وهو مالك أما الآخرون فكلهم ضعاب أقول لك هذا الحديث من مفاريد أهل الشام أو من غرائب أهل الشام هل أهل الشام رجل واحد قد يكون الرواب من أهل الشام جماعة قد يكون في كل طبق اثنين أو أكثر ولكن مع ذلك أقول غريب هل هذه الغرابة مطلقة أم مقيدة مقيدة بإيه؟ بـ بـ بـ بالنسبة لبلد معينة فالأولاني النوع الأولاني اسمه فرد أو غريب مطلق أما النوع الثاني فاسمه غريب نسبي ما هو الفرق الآن بين غريب نسبي وغريب مطلق أو فرد نسبي وفرد مطلق أصل تعريف الغريب أو أصل تعريف الفرد هو الذي قدمته ما تفرد به راو واحد ما تفرد به راو واحد هو ده أصل التع أصل الغريب أصل الفرد المطلق أما النسبي فهو شيء استثنائي شيء يعني يعتبر خرج عن القاعدة عن أصل التعريف فتكون الغرابة فيه ليست مطلقة إنما هي بالنسبة لشيء معين فيقولون من أنواعه أنه غرابة يعني بالنسبة لوصف معين أو بالنسبة لبلد معين أو بالنسبة لرون معين فيقولون مثلا هذا الحديث من غرائب مالك او من مفارد مالك عن الزهري ما تفهم من هذه العبارة؟ مالك الوحيد الذي تفرد بالرواية عن الزهري يعني الزهري ليس له تلاميذ الا مالك لكن تفهم من هذه العبارة ان, الحديث أن هذا الحديث رواه مالك عن الزهري عن شيخ الزهري وفقط وليس له رواة اخرون أم هناك رواة أخر قد يكون له رواه غير الزهري وهو المشهور وروع عنه جماعات لكن في حديث الزهري وقع تفرد في سائر التابعين الأحاديثهم مشهورة أما الزهري فلم يتفرد برواية عنه مالك فلم يروي عنه إلا مالك فأقول هذا الحديث من غرائب مالك. تفرد به تفرد بالرواية عن الزهري به سهل دي طيب يعني مثال عليه يقولون مثلا حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر هذا الحديث من ايه من افراد مالك عن الزهري طيب في عند غريب نسبي وغريب مطلق وعند فرد وغريب فرقت بين الفرد بين الغريب النسبي وبين الغريب المطلق طيب ما الفرق بين الفرد والغريب فرد وغريب يا أخواننا زي مشهور ومصطفيد كان ماشي الاثنين يعني مسميات لشيء واحد مسميان لشيء واحد تقول فرد أو تقول غريب سيان لكن يعني بعض أهل العلم يفرق من حيث يعني كسرة الاستعمال شهرة الاستعمال فيقولون أنه إذا كان التفرد مطلقا إذا كان التفرد مطلقا قالوا فرد وإذا كان نسبيا قالوا غريب ده في الايه يعني مش على سبيل الإلزام والحد لكن يميلون يميلون إلى ذلك بيحبوا كده يسموا الفرض المطلق بالفرض والغريب النسبي بالغريب بيحبوا كده ماشي لكن انت لو سميت سميته هذا باسم ذاك فلا ضير سهل الكلام سهل ولا ولا ايه ولا انا لخبطتكم ثمان يفرق ليه بين الفرد والغريب وبين الفرد النسبي والغريب النسبي ها الفرد والغريب واحد احسنت اه من حيث الشهر او كثره الاستعمال ها قالوا الفرد الايه الغريب المطلق أحسن يعني تقول على حديث عمر بن الخطاب تقول عليه فرد ولا ولا غريب تقول عليه فرد لإن فيه إيه فيه تفرد مطلق مش كذا الغريب ال الذي هو تفرد نسبي تاب ما الفرق بين الغريب النسبي والغريب المطلق او الفرد النسبي والفرد المطلق لماذا اشعر ان الامر قد التبس عليكم هو هو اعجاب الاخ هو كده اعجاب هناك نوعان من التفرد قلت لكم اما تفرد مطلق او اما تفرد نسبي هذا ليس له شأن بالتسميات تسميه فرض تسميه غريب هذا هو الذي أجاب عليه الأخ أما أنا الآن فأقول لك أن هناك نوع نوعين من التفرد تفرد مطلق وتفرد نسب فرق لي بينهما ما تفرد برؤية رون واحد أصل الغرابة هي الغرابة المطلقة يعني أنت عاوز تقول أن الفرد المطلق هو الذي وقع فيه التفرد على الإطلاق فلم يتابع الراوي مطلقا لم يتابعه أحد من الرواة مطلقا أما الفرد النسبي أو الغريب النسبي فربما يتبع، ولكنه وقع تفرد بالنسبه لشيء معين كأن يتفرد أهل بلد مثلا بحديث معين بمعنى, بمعنى أننا لا نجد هذا الحديث إلا في هذه البلدة إذا ذهبت إلى العراق فلن تجد هذا الحجاز إذا ذهبت إلى مصر لن تجده إذا ذهبت إلى الحجاز لن تجد. إنما تجده إنما تجدوه في الشام وفقط فيقولون هذا من إيه؟ من غرائب الشميين مع إن الشميين دول يعني ألوف قد يكون رواه الحديث 2 و 3 وقت ماشي؟ طيب هذا هو الفرق يعني هو طبعا في. الفرد دي غريبة عليكم شوية ما استخد... يعني انت عاوزني ما استخدمش كلمه فرد يعني ماشي بس انا المفروض استخدمها واكسر من استعمالها في حالة التفرد المطلق مش كده طيب في بعض الكتب يا اخواننا مصنفة في الغريب في غرائب مالك للدرقطني وده جزء كده صغير كده زي قرصه كده وفي الافراد والغرائب للدرقطني وهذا كتاب ضخم كبير ولكنه مفقود والذي طبع والذي طبع هو ترتيبه ترتيب الافراد ده اللي ابن طهري المقدسي هذا هو المطوع اسمه يعني جعل له أطرافاً أطراف يعني إيه رتبوا كده على الأطراف يعني جب الطرف الحديث الأولاني ورتبوا كده رتبوا هجاء فالاطراف هي التي طبعت أما الأصل الكتاب فمفقود في حديث في كتاب أبي دود السجستاني عمل كتاب إيه السنن التي تفرض بها كل بلد أو السنن التي تفرض بكل سنة منها أهل بلد طيب لحد كده الكلام سهل يا اخوانا كده انهينا الكلام عن المتواتر وعن الاحاد على سبيل الاختصار طبعا ودون اغيال في التفاصيل يعني كما يعني وصيت بذلك كما اوصيت بذلك يعني اوصوني بذلك أني لي يعني لا أشوق عليكم يعني لكن حد عنده درس عنده سؤال في درس النهاردة أو الدرس الماضي أو اللابلي في حاجة ملتبس عليكم في الماضي تكلم ولا تخشى شيء دل... كلمة مصطلح حديث ولا أصول حديث نقول كده يعني مش كده ولا قول اللي انت عاوزه على كيفك يعني براحتك بس أنا أنا يعني إيه؟ كلمة مصطلح يا إخواني غير مستوعبة كما قلت لك غير شاملة نحن ندرس قواعد وأصول ومصطلحات ومن في سنياء العلم أصلا ندرس حول الرجال يعني وأنواع كثيرة من أنواع علوم الحديث ليست مجرد مصطلحات فقط حتى يعني بعض أهل العلم يتكلم على كلمة ابن حجر في في النخبة مثلا لما قال إيه نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثار فحط كلمة إيه مصطلع بعض الشراح اللي هم جم شراحوا النخبة أو النزهة معاها تكلموا على هذه الكلمة فقالوا يعني في مصطلح أهل الأثر يعني لا يقصد أن كل الكتاب موجه للمصطلح وفقط ولكن فيه استلاحات لأهل الأثر لكنه احتوى بالطبع على أشياء أخرى ليست استلاحات وفقط يعني طيب ما يفرق الأحد عن المتواتر عمتا هو استحالة تواطئ الرواع للكذب يعني إيه؟ تحل العدد تواطئه مع الكذب هذه الجملة لا تفهمها يعني يستحيل في العقل أن يتواطئ كل هؤلاء الرواه على الكذب سواء الكذب المحض أو الخطأ إيه؟ ده المتواتر ده المتواتر اللي هو إيه؟ رواته تحل العادة إما لكثرتهم أو لصفاتهم أن يتواطأ كل هؤلاء على الكذب فإن لم يحدث و... وأجاز العقل أن يتواطأ على الكذب وأجازت العادة أن يتواطأ هؤلاء على الكذب سواء على سبيل الخطأ أو على سبيل ال فهذا يكون مشهورا يكون أحاداً وبالأخاصة يكون إيه مشهور؟ كتير. يعني يعني أنت أقول لك إن كل حديث رواية. كل حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان له من الأسانيد خمسة فأكثر فهذا يصح مثلا على ما تقول يعني أما هو السيوطي مثلا يجيب في الكتاب بتاعه أحاديث كثيرة يعني أنتم انت عارفين يا أخواني حديث مثلا اللي هو من حفظ على أمات أربعين حديثا لا الله يوم القيامة عالما عالما فقيها هذا الحديث أنا أنا يعني جمعت له قديما أكثر من عشرة من الصحابة ومع ذلك إجماع الأمة على ضعف يما عشرة أو أكثر لا لا لا أتذكر بالضبط يعني ومع ذلك إجماع الأمة على ضعف طب إذا اجمعت الأمة على ضعف فهل يكون متوتراً؟ هو هو خطأ ولم يصحح النبي يقينا طيب لم يصحح النبي ليس متواترا هو مشهور ومع ذلك أجزت العادة أن يتوطو على ال على الكذب أو على الخطأ أحاديث كثيرة يعني حديث مثلا طلب العلم فريضة طلب العلم فريضة على كل مسلم الحديث دهوت ده يعني جمع كثير وعده السيوطي من الأحاديث المتوترة وهو لم يصح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تجد في الكتب اللي اللي التي مثلت على الحديث المتوتر أحاديث كثيرة كل أحاديث لم يصح فهو يصح مثلا على ما تقصد أو على ما تريد لا أنا أقول أن المشهور قد يكون في كل طبقة عشرون ومع ذلك لم يتواطر لفقد الشرط من شروط التواتر وهي إيه؟ استحالة تواطرهم على الكذب لم يستحل أن يتواطر الكذب فهو مشهور حتى وإن رواعشون في كل طبقة فعندنا شروط للمتواطر إن اختل أي أي شرط منها فليس متواتر لكن أقول لك قد تتوفر كل الشروط ما عدا شرط واحد وهو عدم تطوم على الكذب فيكونه إيه مشهور أنت أنت عاوز تعال ل بالفرق بين التواتر والمشهور باختلال بال الكسر في طبقة من الطبقات لا قد تتوفر قد يتوفر العدد في كل الطبقات ومع ذلك إيه لا يكون مشهور ما يكون متواتر طيب حد عنده حاجة تاني قبل لان هو مش ينفع ندخل في حاجة غير كده يعني ايه تلخيص هنا احنا, احنا نختصر او الكلام كده في اسهاب كلام مختصر ولا طويل انا كده اسهد ولا ولا تقصدون شيئا مكتوبا طب انتوا ما تقلقوش بالنسبة لمسألة الشيء المكتوب ده لان ممكن ت... فجأة تفريغ الشريط ده ممكن ممكن حد ينزله ويسورو ويزعو عليكم مثلا لكن انا يا, يا اخواني اهم حاجة تفهموا تفهموا مني لو فهمتوا خلص مش يعني ايه لا عليكم لكن انت لو عاوز بقى تراجع كده ممكن الشريط او ممكن التفريغ اللي اخو بعمل او انت تكتب الخطوط الخطوط العريضة فقط في الدرس يعني بس حاول تجيبي الكتب اللي التي تفهم منها يعني ايه الكتب اللي هي لسه في البداية اللي تفهم منها قلت لكم كتاب الشيخ طارق كتاب جيد الـ وكتاب اللي برضو محمود الطحان كويس هو طبعا لم اسلم كتاب من الناقد والاعتراض يعني لكن كلها كويسة وإذا ضبطت هذه الكتب بالدروس التي نأكلها يعني إيه؟ نحن نخالف يعني أوقات ممكن أخالف الشيخ طريق مثلا أو الشيخ محمود الطحان في بعض الأشياء فممكن لو التزمت بالكتاب حرفيا ممكن تجد, تجد بعض المخالفات يعني ف... وأغض الطرف عن بعض الأبحاث اللي بيذكروها على الأساس أن إيه؟ ممكن فيها نوع من العسرة أو الصعوبة بالنسبة لكم أو لطائل من وراءها مثلا طيب اكتب النزهة اكتب جميل لكن ممكن ايه يعني ممكن في دسامة كده لو حد منكو يعني لو لأ نفسه ماشي فيك جاي كتب كتير طيب يا اخواني الفرق بين المتواتر اللفظي والمعنوي بعض إخوانكم لا يفهم الفرق بين المتواتر اللفظي والمعنوي. هذا كان في في الدرس الماضي أو قبل الماضي لا أذكر. ما الفرق بين المتواتر اللفظي والمعنوي على ما ذكرنا في الدرس. على ما ذكرنا في الدرس الآن ده ممكن ترجع لبعض الكتب أو تجيب كلام الصيوطي فتلا مخالف لما قلنا. الفرق بينهما كما نقلنا من كلام الخطيب. ما هو الفرق بين المتواتر اللفظي؟ والمعنوي ده انت يعني ما حذرت منه وقعت فيه انا قلت يعني كما قلنا كما قلنا هنا وكما نقلنا من كلام الخطيب. ده الكلام المشهور واللي نقله الدكتور محمود الطحان عن السيوط اللي انت بتقوله ده لكن يا إخواني لو نظرت في الأمثلة التي أتى بها الخطيب البغدادي ستجد فرقا واضحا بين ما أتى به وبين ما تكلم به المتأخرون يعني ما مثل مثلا الأمثلة اللي مثل بها على المتواتر اللفظ تذكرون الأمثلة؟ يقول لك مثلا كوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدين كهجرات إليه وفاته بها ووجود من باره بها وقبره بها دي حديث ايه؟ متوترة توترا لفظية عند الخطيب دي اللي مثل بها على التوتر اللفظ المتوتر المعنوي طبعا هي كده تدخل بالمتوتر المعنوي عند عند الصوت واللي جيبها بعديه. لو أنت لاحظت كذا هتدخل في المتواتير المعنوي علّين تعاود تقوله اللي اللي هو اللي أنتوا جيتوا عنده محمود الطحا المتواتير المعنوي ما مس المثل بيه مس يقولك عمل ال الصحابة بأخبار الأحياء وسُبُوت معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له معجزات أحاديث كثيرة في مجملها أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات من خلال الأمثلة فرق بين المتواتير بين نوعي المتواتير طيب اقول لكم لهذا استغفر الله